مثل الاعلان تقدم انا حبيتك احساس حسه وكلمة خلاص من قلبي تقالي احمد السقه بس الزنبه اكيد مش زنبك قصد العيب على قلبي الفالي مونة زكي اللي بيغرق هوا من نظرة ولا بيطول ولا يقعد ساكت حب من طرف تالت روجينا مجدي كامل حب من طرف تالت يخلانا اغلط واحبك يخلانا اتدخل بينكم وانتو اتنين عايشين حكايتكم وابقى مجرد واحد كالت بطولة محمد متولد زيزي مصطفى سهام جلال سليمان عيد والنجم احمد راتي ايه يعني لو حتى تكوني احلى واشيات واحدة في مصر مانا ما بطل العالم في الريشة ومرشح لبطولة مصر مع ذلك برجع واقولك في جمالك انا عيني ما شافت انا حبيتك احساس وكل ما خلاص من قلقك آله كلمات احمد شوقي محرم موسيقى دكتور جبالي المخرج المنفذ شيرين ابراهيم تأليف وتمثيل محمود البزاوي إخراج حسين إبراهيم حب من طرف تالث طب والشامتة بيقول إنه شافها معاهم وكانوا عفقين فيها وكأنها حتة منهم إنها الجنن سلامتك بالجنان يا معلمي. طب البوليس أبض عليهم في وسابهم فيه ده غير الشامتة بقى يا معلا اسكت انت خالص الشامتة دي ممكن تطلع كمين طعم ومعلقينه قدامنا واول ما نجري عليه نشبك ولا نفكش طب هو العمل يا معلمي اترابوا شوية لحد ما نشوف اخرتها معاهم ايه وبعد يا معلم انا قلقان من الدف الجديدة احنا هنفضل قاعدين كده يصغر لنا ونصغر له وخلاص قال لا مش حكاية يا معلم انا هقوم له انت الا تعال اتكلم المعلم عسالية تضحك عليها ييه يا عم اتمسى وقول يا صبح أنا عارف اتحك والله عيد حتى وبعدين بعدين قلتلي المعلم بتاعك ده اسمه ايه المعلم عسليه هاهاهاه أم يضحك و يبكي معلم و اسمه ده ده ده ده اكيد ملزق معلمك ده ولا ايه ها اه حلوه صح حلوه مش كده وسكرها زياده كمان شويه طيب انا عايز ازمم حضرتك بذمتك معلم واسمه عسليه يبقى ايه ده يبقى انا خفيف و... و... حضرتك المعلم عسليه؟ اوه انا المعلم عسليه قوم كده وهز طولك ووريني شطارتك يلا ولزق لي انا انا جيت انا جيت يا معلم وهزيت طولي اهو وبالصراحه والله العظيم انا ما كنتش اقصد بس زي ما تقول كده يعني القفشه حكمت <تصحيح> اتعرف عارف عارف يا حضرتك معلم انا شخصيا اعرف واحد اسمه اسمه سكر سكر اه والله سكر والمدرب بتاعي كمان كان اسمه حلاوه وساكنين عند ام علي وحنروح بعدين انا شخصيا نسمع النب والله قولي <تصفيق> عناب تهمتك ايه <تصفيق> ابيض يعني ايه فهمني ابيض اللي هو ما ينفعشي باسود يعني نظيف يعني انت جاية انيسنا شوية وبعدين تمشي لو ممكن طب نفق هننفض إيه يا معارزة؟ ما فيش حاجة هنا تتنفض غير قفة صاحبك ولا حبيبك الجدع؟ <تصفيق> انت بتقول إيه أهلا؟ مش عارف يا معلم بيقول إيه؟ اللي ال ال ال ال اسمعته يا حلاوة اسمه <تصفيق> المعلم موسعد <تصفيق> طب وزعلان ليه من حلاوة؟ إذا كان معلمك نفسه اسمه عسلية <تصفيق> <تصفيق> مفضو يا موسعد عارفين لو حد قرب لي آه آه يعني إيه بابا ما بيردش على التلفون؟ تفتكري يكون كل ما احنا مش عارفين هو راح فين وبيعمل ايه فكل الاحتمالات وارده يا نوع طب كلم المحامي بقى بتاعك اكلم المحامي في ايه ولا في ايه انا مش عارف اعمل ايه في مصايبك اللي ملقاش لها دي. خلاص انت هتقعد تولول يا بابا انا هكلمه تكلمي مين يا جدهان المحامي ما فيش دعوه انت بالمحامي ولا باي حاجه سيبيني هتصرف خليكي عندك لحد ما اكلمك تاني يلا مع السلامه انا راح لحد مكتب الاداره وجاي على طول وده وقت اداره يا يا بيبي هرجع على طول انا هسأل على حاجة وارجع بسرعة خلاص هاجي معي انت خايفة من ايه بقى مش عارف خايفة من ايه من المتواحش بتاع الريشة ده مش انت اللي فتحتي باب القفص وطلقتي علينا اللي حاصل بقى يا عمرو المهم دلوقتي ما تسيبنيش لوحد ثواني ثواني وهارجعلك على طول خير يا حضره الضابط حضرتك مين اسامه ابو العطا صاحب شركه صنن ديمون للسياحه وحضرتك عاوز ايه ساعتك كلمتيني واستدعيتني خير اه اه خير خير تفضل تعرف ولد اسمه لا لا لا انا معرفش حد بالاسم ده هو انا لسه قلت حاجة طب اتفضل حضرتك قول حسن عناب ما انا قلت لحضرتك معرفوش ولا شفتوش ولا كلمتوش وده عمل ايه ده بيدعي ان محفظته وقعت عندك في بيتك عندي انا وش معنى انا يعني انا اللي بسال لا انا اللي من حقي اسال دلوقتي دخل عندي البيت ازاي ده حرامي خلاص خلاص خلاص تفضل حضرتك دلوقتي وإحنا هنتصرف هو عمل ايه الولد ده حب من طرف ثالث had je niet hakkelijk, maar يعني انت يا حسن بتاع حكايه حامد وبنته سناء انا بتاع حامد وبنته سناء يا عم قال ده ما انت جامد اهو امال مالهم بيقولوا نزل مصر وتاه ونازلين يدوروا عليك ده انت مرمطهم بشكل ها آه آه يا ابو اسعد ايوه معلم اعتذر اجل الكابتن حسن يعني بهدلنا كده يا معلم ويمسح كرامتنا ويمسح بينا كمان ارض التخشيبه وانا كمان اللي اعتذر له الرجاله تشترى يا مش تتباع وإحنا اشترينا خلاص الكابتك ومن هنا ورايح كلمته من كلمتي حسن يا عناب أفندي وامه الدامي حضر لصابة النباطي عاوزك عن إذنك بقى معلم عسلية شوف حضر لصابة النباطي هلا روح يا سيد روح أيو يا بابا انت بتتكلم منين؟ من الاش هم عبدوا عليك يا بابا؟ لا اشتدعوني وإيه الفرق؟ بعدنا بك اتكلمك في الفرق من الاستدعاء والقبض علي المهم عاوز لك دلوقتي انه كله تمام التمام الوقت دلع راجل اوي واد مين يا باب؟ لما تيجي أنا فهمك ما تتأخرين يلا مع السلامة. كنت بتكلم مع مين يا لونا؟ يهمك قوي تعرف انا كنت بتكلم مع مين؟ أكيد يا بيبي صراحة أنا كمان هموت وعارف انت كنت مع مين دلوقت؟ أه... كنت مع عزمي بيه. والله. انت بقى مش البطالي حكاية الشاك اللي انت بتتضاردين بيها دي؟ مش عارفة يعني. ايه بس يا بيبي؟ خايفة ما شكش فيك أكرهك يا عامر. يعني انت بتحبيني عشان بتشكي فيها؟ مش طبيعية صح؟ يلا عن إذنك بقى عامر. أه... أنت رايحة فيه؟ بابا اتصل بي ولازم أكون في البيت دلوقت حالا. أنا لسه عاوز أتكلم معك. هنهض مع بعض طب لازمته إيه البد دلوقتي؟ بابا بيقول واتلع راجل وات مين ده؟ حسن تاني أيوة باي يعني أنا لو كنت قلت الحقيقة ما كنتش هتلاقي اللي يسأل عنك وإضمنك ويخرجك عندك حق كنت هطلع حرامي ما انت فاهمة هو دي كده بتخاف على نفسك مش على نفسي وبس وعلى بنتي نهى كمان دي بنتي الوحيدة وورستي وغلطتي بقى إن أنا دلعتها زيادة عن اللزوم نظرية. نظرية برضو. عارف نظ عندنا في قانون كرة ريشة حاجة مهمة جدا. ألا وهي التركيز ودرجة الانتباه ومن خلال قانون ده فهمت حاجة مهمة جدا أهم من الحاجة الأولانية مهمة أو إنك تلعب كويس لكن الأهم من اللعب كويس هي الانتباه تحديد طريقة لعب الخصم وبعدين تشوف بقى هتحط له كرة فين وحضرتك واضح جدا إنك سمحت البنتك تلعب إنما معلنتهاش إزاي تركز وتقيد الانتباه عندك حق لعبد كتير قوي قوي قوي ومع ناس كتير قوي لكن ما كانش عندها قانون للعب له علشان كده مسكة مضرب وطايحة في ولاد الناس طب ولي عمل حاجة تلعب كورة ريشة أه. هو بابا برضو مش عايز يمشي متمسك بيلي عجبه فيه ايه ده اسأل انت نفسك كان ايه اللي عجبك فيه انا ما قلتش انه عجبني واحد وشغلته عندي خلاص ما بقلوش اي لازمة وبعدين زي ما شغلته عندي بمزاجي امشي واطرده واديله فوق دماغه بمزاجي في مثل بيقول اللي ما تحتاجيش لوشه بكره تحتاجي لقفاء انا نهب العطا هحتاج لوش ده لا وشه ولا قفاه ولا رجليه ولا ايديه ولا اي حاجه منه انا بقول لي خليه عندك سبير احتياطي يعني ايوه طب والله فكره يا ماما هو فين دلوقتي عن اذنك يا عمي انت برضو مصر تمشي ما انا قلت لساعدتك مش هيجيني نوم الا لما عرف عم محمد راح فين هو وبنته سناء وانا كمان مش هيجيني نوم طول ما بنتي نهة مطلوقة كده ومش عارف الاما متخافش متخافش يا عمي انا موجود ومش هبعد يعني ايه يعني مطرح تروح نوع هتلاقيني قدامها ازاي بقى وانت ماشي وحتبقى بعيد عني وعنها هاهاهاها <تصفيق> متقلاش يا عمي كرة الريشة علمتني ان ابقى في اكثر من نقطة في اثناء اللعب مما يجعل الخصم يتلخفا ولا يركز وانت تعرف تسيطر عليه من بكرة همشي في اجراءات دورة كرة الريشة احبك يا عمي تاكسي على فين يا استيز القسم ان شاء الله استباحنا واستباح الملك لله ايه في ايه شوف لك حد غير يوصلك يا ابوك ابويا تعيش انت وساعدتك شايفني يعني وش اقسام لما يعني انا اللي وش اقسام انا عارف بقى بس برضو شكلك قلق المهندسين يا قصة طبعا تحت امرك يا هانم عن اذنك يا قلق سلام قد كده شكلي قلق <تصفيق> تسمح لي وصلك طبعا اسمحلي يا yeah. ومالك بتقولها كده بقلب جامد وواثق في نفسك قوي الحاجه الوحيده اللي بملكها اللي هي ايه ثقتي في نفسي طب كنت بتوقف تاكسي ورايح فين اه انتي مدبقاني بقى من بدري ايه ايه المدبانيه دي يعني حطاني في دماغك وشايفاني رقباني اه من ساعه مهندسين يا اسطى اتفضل اركب اركب مش فاهم السواق ليه سابني انا واخدها هي انت مش فاهم ليه بصراحه لا مش فاهم ولا انا <تصفيق> <تصفيق> ايه ده عصد ايه بس تعرف ان السواد ده بلحلال ليه يعني عشان مركبتش معانا اه تقصد يعني ان حصدك حل ومركبتش معا عشان تركب معاه لا مش القصد اما ليه عشان اكتشفت اني معيش ولا ملين معقولة طب وماشي ازاي كده والله ياهو ده العادي بتاعي اللي مش عادي انه لاقي فروس يجيب انت غريب قوي يا حصد بس هنا مفضل تنزلين هنا بس انا لسه مخلصتش كلامي وانا كلام. لازم انزل هنا اخلص كلامي وهنزلها بعدين لما خلص انا اللي ولاي الاول ابيتكلمي وباسمعي برا برا انزل انزل اه برا هنت اتها مش عقيتك انزل مفيش شكرا فيش ادب فيش اخلاق يلا خلص هقبل وهحبك حب يفت ولا حد يموت بكرتا انا لابا لقتها دور روح مجيب وشتور ولا من الاول خدت اجدك